بِسْمِ اللهِ رَبِّ <سؤال> <سؤال> انميدا اضيعوا عملا عامدا من امال زكانا وث الله لا <لأوانت> <مع> <بعدكم> يا دليل وقاموا ووقفوا لا وكان كير لنهم جنات تجري من تحتها من هار of Ya ويا كريم ويا كريم بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر في وال Abah-ayalam, Abah-ayalam, Abah-aylanым. زارا اكن الله الله اللي كده تمام من توسين على ما صك واتسمع لكن <عتل> صدر <viele> <architecturaludo> إنه لقول <رح فصح> <مس> وما هو